بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءه في هذه الرساله المباركة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه واليوم هو الاثنين الخامس عشر من جمادى الأولى لعام سنتين وثلاثين وأربعمائة ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموافق الثامن عشر من إبريل لعام 2011 وأحد عشر اقرأ من عند قوله ثم هاجر إلى المدينة رجع الى المدينه وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل فكان الداخلون الى الاسلام حينئذ غرباء ارجع الى لأن في اللقاء القاء الماضي رحلة الصراع بين الحق والباطل والسنة التي درجت عليها الأمم مع أنبيائهم ودعاتهم وما لقاه الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفترة وصبر الصحابة رضي الله عنهم على الأذى في ذات الله عز وجل إلى أن مكن الله عز وجل لهم وانتشر دين الله عز وجل وظل الأمر على ذلك حتى مات رسول الله وانتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى هذا الحال عند انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأمر على استقامة على استقامة والإسلام في ظهور وتمكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسألونه ما هذا الدين أو ما دينك كان يقول قول لا إله إلا الله أو إلى ما تدعو فكان يقول قول لا إله إلا الله تفلحوا قول لا إله إلا الله تملكوا بها العجمة وتدين لكم بها العرب وقال لصراقه رضي الله عنه أسلم وستلبس سواري الكسرة إلى غير ذلك وتحقق هذا كله مكن الله لهم وأعزهم ونصرهم ومات النبي والأمر على هذا من الاستقامة وانتشار الحق والدين واندحار الباطل وأهله وخنس المنافقون بكفرهم فأبطنوه ونافقوا الإسلام وذلك من عز الإسلام وقوته وكان الأمر كذلك في في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه و صدر وفترة طويلة من خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا ثم بعد ذلك بدأت سنة الله عز وجل في الأمم تدب مرة أخرى والتي أشار إليها ربنا جل وعلا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني بعد تمام الرسالة وإكمال الدين وانتشاره وإزعان الناس له ما بقاؤك في الناس يا محمد لا وجودك أو انتقالك إلى ربك خير لك من الدنيا وما فيها ولا الآخرة خير لك من الأولى وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه الشاعر بقوله إذا تم أمر بذا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم كل شيء كل شيء في هذا الكون إذا تم ليس بعد التمام إلا النقصان ليس بعد التمام إلا النقصان هذه سنة جارية في الأمم نعم نعم وهذا كان أول النقص وأول الفساد الذي دخل على الأمة وهو وقوع الفتن وقد حذرنا الله عز وجل من الفتن بأنواعها وأمرنا ان نعتصم بكتابه وسنة نبيه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال الله عز وجل مبينا أننا إذا تركنا الاعتصام بالكتاب والسنة وقعنا في الفتنة قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبه عذاب أليم. الفتنة هنا تنقسم إلى قسمين: فتنة الشبه أو فتنة الشهوة، فتنة الشهوة وفتنة الشبه. فتنة الشهوة فتنة خطيرة في غاية الخطورة على قلب العبد، والشهوة خطافة لقلب العبد. فكم من اناس من بني ادم من طافوا حول شهوات بطونهم وطافوا حول شهوات فروجهم وكروشهم وعروشهم ومناصبهم وكراسيهم فمن اجلها والوا وعادوا ومن اجلها تبرؤوا او احبوا وخاصموا ومن اجلها أقيمت العلاقات ومن أجلها نشبت الخصومات بل ومن أجلها تقاطعت الأرحام أو قطعت الأرحام بل ومن أجلها أريقت الدماء من أجل فتنة الشهوة أريقت الدماء ولذلك لما أتى سبي من البحرين أو قدم أبو حذيفة أو قدم حذيفة رضي الله عنه بمال من البحرين وعلم الصحابة رضي الله عنهم بذلك وافوا يعني صلوا مع رسول الله الفجر في مسجده فلما صلى وانصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله وهو يعلم سبب تعرضهم له وكان الصحابة فقراء رضي الله عنهم فقال لهم مبتسما اظنكم سمعتم ان ابا هريره أو أن أن خذيفة قدم بمال من البحرين قالوا نعم يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يصركم يعني لم تعزلوا كل أتغدوه أبشروا وأملوا ما يصركم ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها أن تبصط عليكم كما بصطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أصحابه يوما كيف أنتم يعني إذا أخذتم وفتحتم بلاد كسرى وقيصر وأخذتم أموالهم كيف أنتم؟ الآن تعانون الفقر ومنكم من يبيت ولا يدر الطعام كما قال الصحابي لبعض التابعين لما سأله أكان رسول الله يعيش بينكم؟ قال نعم قال لو كنتم تتركونه يمشي على الأرض؟ قال نعم قال لو كان رسول الله بيننا معاشر التابعين ما تركناه يمشي إنما كنا حملناه على أعناقنا فقال له الصحابي وهو أراد أن يؤدبه قال يا عبنى والله لقد رأيتني أغزوا مع النبي الأيام الطوال وليس لأحدنا, لأحدنا في اليوم إلا حفنة من ثم ولقد رأيتنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الطوال وليس لأحدنا في اليوم طعام إلا تمرة تمرة واحدة قال فكيف كنتم تأكلونها قال كنا نمصها في الصباح ونشرب عليها الماء ونمصها في الظهيرة ونشرب عليها الماء ثم نأكلها في المساء قال ولقد رأيتون نهز مع النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الطوال وليس لأحدنا طعام إلا ورق الشجر كانوا يأخذون الورق الجاف فيطحنونه ويشفونه ويشربون عليه الماء حتى كان الواحد منهم يحط يعني يتبرز كبراز الداب كبراز الداب هذا الصحابة رضي الله عنهم هذا الفقر يسألهم رسول كيف أنتم إذا فتحت باء كنوز كسر وقيسر وحجتم هذا كله كيف انتم ايه أخبركم كيف كيف تكون قالوا نكون حين خيرا خير من خير من الان قال او غير ذلك يعني قول قول ويغير يعني قول كلام يعني بل تتحسدون وتتقاطعون وتدابرون الى غير هذا كل ذلك بسبب الدنيا ولذلك لما فتحت بلاد كسرى وبلاد قيصر وهذا وارد كثير جدا لما تخرف في الفتوحات هذه تجد أن كثيرا جدا من الصحابة من كان يجلس بعد الفتح هذا يبكي يبكي ويقول بأن النبي أخبر أنه بفتح هذه البلاد وانتشار الرغد في بلاده على المسلمين سيقع المنافسة ويقع التنافس على أمور الدنيا ومنهم من يبين هذا وأن هؤلاء كانت امه عزيزة فلما عصت ربها جل وعلا اذلها الله أذنها الله عزيزي الله ففتنة الشهوة فتنة خطيرة جدا في غاية الخطورة على العبد كما قال رسول الله ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء وإن فتنة بني اسرائيل كانت في النساء هي أخطر فتنة وقال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا فتنة النساء فالشبهة خطافة للقلب وقد بين لنا ربنا جل وعلا خطورة هذه الفتنة وبشاعتها وأنها لا تؤمن على العبد أو لا يأمنها العبد على نفسه حتى ولو كان أعلم أهل الزمان وأعلم أهل المكان فإنه لا يأمن على نفسه من فتنة الشهوه أن يضل بل وأن يكفر بالله قبل أن يموت وضرب الله لنا مثلين خطيرين في غاية القطورة الأول في صورة الأعراف حيث قال تبارك وتعالى واطل عليه بنبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهز أو تتركه يلهز ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون شبه الله عز وجل هذا الكافر بالكلب بالكلب من خصة أصله أتبع عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه انسلخ من اوامر الله ونواهيه فصار مثله كمثل الكلب سواء ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ولماذا يلهث وانت لا, لا تحمل عليه يقول ابن خزيب رحمه الله ما من كائن حي الا وهو يلهث من الملال يلهث يعني يطلع لسانه كده وينهجها تمام ما من كائن حي إلا هو ينهج من التعب المجهود المفزل إلا الكل فإلا هو يلهس في حال الملل وفي حال الراحه لو جاء ركس شوية عمال عمل ينهج ومطلع لسانه شبر وعمال إيه ينهج وبرضه في العربية المتيافه برضه عمال بصرح ومطلع لسانه بينهج طب لماذا ينهج هذا من خصة أصله ومن دناءة نفسه فالذي ينسخ من أوامر الله اخش عند الله مثلاً من هذا الكل. لو جئوا الأوامر والنواهي ويخالف تبخالف ليه أفهم أنا لما يجيك الأمر بتخالف ليه أصلاً هذا أخش طبعاً من الكل فمثروه كمثل الكل من هذا الرجل يقول ابن كثير رحمه الله والكلام اللي احنا في القاعدة الثانية من قواعد التفسير أن العبرة بإيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ومما يصلح أن يكون كالمثال لهذه الآية لا أنه المقصود والمراد منها ما كان من أمر الملعون بالعم ابن باعوراء وكان هذا الرجل من الكنعانيين لم يكن من بني إسرائيل كان من الكنعانيين وكان الكنعانيون يسكنون أرض الشام وكان بلعم هذا من أصلح أهل زمانه وكان من الله بمكان لا يوصف حتى ذكر ابن كثير كذا والعهدة عليه قال كان وهو على الأرض ينظر إلى السماء فيرى عرش الرحمن هذه حصلت هذه ما حصلش حتى هذه تمام وهو على الأرض كان ينظر إلى السماء فيرى عرش الله عرش الرحمن وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب وكان من الله بمكان فلما أراد موسى وقومه المؤمنون معه بل إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة بأمر من الله جل وعلا جاء قوم بلعم لملعم وقالوا يا بلعم إن موسى أراد أو يريد أن يدخل أرضنا فيأخذ أرضنا ويجتاح أرضنا ويأخذ أموالنا فادعوا الله عليه فادعوا ربنا أن يكف شر عنه أو يأخذهم ويخلصنا, ويخلصنا منهم فقال لهم ويلكم ادعو على من؟ ادعو على موسى أدعوا على موسى ومعه التوراة ومعه الملائكة ألكم أفي عقولكم أنتم قال فما زالوا به يترفقون به ثم جمعوا له كرائم أمواله أنت طول عمرك ما شعر خدت مستفيد وبعدين أنت ده مرة وعلى جهة توب إلى الله نسيت مشهدين مرات ذا ربنا هو ربنا أنا عايز منك شم ولا صلح أهم حاجة هنا أبيض وهتبسني لك يعلم ربنا واخد بلك معي إلى آخره هذا واخد بالك الى اخر هذا الكلام وهم ده دي دي هذه غبص او خطوره صحبة الشر او الاشرار والعياذ بالله يهون عليك المعصيه فحاولوا معه بكل الطرق ابدا طلعوا له خلاص ورنوه قرن الباكو الاخضر ده خلاص يسيل اللعاب جمعوا له كرائم امواله طب بس خلصوا اللي إيه واللي انت عايزه واخد بالك خلاص ماذا الانتعال دا هاي هرش هاي هرش في كفاح على طول وهيبدأ ايدان بالولاد جمعوا له كرائم اموالهم حتى فتنوه عن دينه وكان اعبد اهل زمانه فخرج على حماره اتان انساء وانطلق معه الكنعانيون حتى صعد على جبل يقال له اسلام فلما انطلق بالحمارة والناس معه يمشون مشت به حمارة مسافة ثم ربضت يعني وقفت توقفت عن الحركة فضربها ضربا شديدا فمشت حتى اقتربت من الجبل فأمسكت عن المشي فضربها ضربا شديدا فأنطقها الله عز وجل أذن الله للحمارة أن تتكلم وقالت له ويحك يا بلعم أين تذهب أو ما ترى الآن إلى الملائكة تردني عن وجهي هو شايف الملائكة قدامه لانه كان يرى هذا او ما ترى الى الملائكة تردني الان عن وجهي ماذا تفعل تريد ان تدعو على موسى وقومه ومعه التوره وتنزل عليه الملائكه ماذا تفعل ابي عقلك امتى تكبر واخلته العزه بالاسم وضربها فخل الله سبيلها بعدما أقام اقام عليه الحجه خلاص اقام الحجه وانتهت المساله فخل الله سبيلها فصعد على الجمل الجمل اللي هو هيشرف من بعده او من عليه على عسكر موسى ونزل ورفع يديه الى الله وهذا من العجب فرفع يديك الى الله تدعو على رسول الله اي جنون هذا ولذلك يقول كما قال السعدي العلامة السلف صاحب الحس السلف في الوصايا في صورة الانعام قل تعالى واتبع ما حرم ربكم عليكم قال في بعض الاقوال قال, قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون قال على قدر عقل العبد على قدر اخذه من طاعه ربه وعلى قدر ضرب العبد في المعصيه على قدر نقصان عقله ولذلك قال حسين بن علي أو الحسن قال ما دخل حب الدنيا في قلب رجل إلا نقص من عقله بقدر ذلك تمام الناس اعصاهم لربهم حتى ولو كان من اعقل أهل الملك دمجنون. مجنون يعصي ربه الذي أنعم عليه ورزقه بالصح والزوج الصالحة والأولاد الزرية الصالحة والمال كل هذا الله عز وجل هو الذي سخره لك ثم تكفر وتعصي ربك هذا مجنون فرفع يديه إلى الله يدعو على موسى فأدلع الله لسانه يعني دل الله لسانه على صدره فقلب الله منطقه حول كلاما فجعل لا يدعو بشر إلا خرج عليه وعلى قومه ولا يدعو بخير إلا خرجت الدعوة لموسى وقومه اللهم مكن موسى وقومه اللهم اقهر وأذن الكنعانيين عنين فقالوا يا عم ما تقول أنت تدعو لموسى بالخير وتدعو علينا بالشر قال أعلم أنا أعلم ذلك ولكن هذا أمر قد غلب الله عليه هذه الخطورة يا شباب هي الخطورة شاء ولا أحد زركم وأحزن نفسي قبلكم والله قال الله تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه جماعة يقول لك أن, إن شاء الله الله من أول السنة شيخ عشان شنب الأسبوع آب وثني من أول إن شاء الله من السنة لا ست من أول رمضان لا, لا لا من أول السنة عشان تبقى سنة كذا إن شاء الله سنة خاضرة كده عليه ومن أدراك من أدراك إنك هتعيش؟ وعلى إنك هتعيش خليك هتعيش السنة دي وعشرين سنة كمان. انت تضمن انك لو عشت الاول السنه هتظل فكره التوبه دي فكره قائمه في قلبك مش ممكن ربنا يصرفك عنه مش ممكن اه ممكن بقى. ممكن ربنا يصرف قلبك عن الطاعه اه وتعيش بعد ال 50 سنه لكن يصرف الله قلبك عن الطاعه بدل ما كنت مشغول بالتوبه وهتوب وهاعمله الفكره كلها تطلع من راسك اصلا وخروج فكره الطاعه من راسك دليل غضب ربنا على العبد تمام قال أنا أعلم أننا أنني أدعو علينا وأدعو لموسى بالخير ولكن قد غلب الله على ما هنالك والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون خلاص معا. هذا أمر لا دخل لي فيه المغرب نفسه طيب الفلد أغلقوا التليفون هذا فظل يدعو فلما حصل هذا قال لهم يا قوم قد خسرت بسببكم الدنيا والآخر لعب لقل دنيا والآخر بسبب ايه اربح حمس بكاون في نصيب الفباك في مال الدنيا كله خسر دنياه واخرته قايب والحيلة نعمل ايه قال ولم يبق إلا الحيلة والمك قالوا أنت أعلمنا يا بلعم تحتل لنا وانكر لنا ان تدبر لنا حيلة كده فاحتال لهم بالعم حيلة ووضع لهم خطة خبيثه تبين خطورة الشهوة على قلب العبد أيضا وهذا ما أفصله بإذن الله في اللقاء القادم أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتنة من الشهوة والشبهة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم